فبظلم من الذين هادوا حظمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حظمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل at